سقط رأسكم ذكركم فكت والقلب بعدكم كيف عشنا تفرقا بعدما كنت قربكم بعدما كنت قربكم نعمة في محاجر ينادوا لتو ابضكم مستجيرا بوحدتي صابر فوق صبركم صابر فوق, صبر فوق صبركم كم سمرنا ها لاليا وجت معنا استراحت نفوسنا واستهلت بأنسكم واستحلت بأنسكم واستحلت بأمنكم كنت صممون علينا يا لي واجتمعنا لانجيكم فاستراحت نفوسنا واستاهلت بانسكم واستاهلت بانسكم لا تلوموا موت هما وصلا بحبكم كيف يسرون أدهم أو يرى النور بعدكم أو يرى النور بعدكم ذكركم سلوات لنا طيب الله ذكركم. فادورونا <تعذرنا> بذلتي <بزلة> او قصورا بحقكم او قصورا بحقكم واسال الله رحمته wasalallahu rahmatan innani min tubadakum innani min tubadakum